وتحسبهم أيقاضاً وهم ربود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصير لَمِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا